سهمك ابن صدلالي يبني خابة أمالي سهمك ابن صدلالي يبني خابة أمالي عني روحي تكتالي ما كان على بالي يا ابني خابت مالي يا ابني خابت مالي عبد الله ينادي بصوته بصري خيذا او راي دي اطلب وهالأمر مني إن شايال روحيتك مني يبني ما كانت تخطر عالبيال راحت وياك أيامي وبس الدمع ظل هما يعل عني لا تروح بعيد وجروح القلب تزيد عني لا تروح بعيد وجروح القلب تزيد سهمي البيان راوي لي يبني خابتة مالي سهمك يبنص دال لي يبني خابتة مالي سهمك يبنص دال لي يا ابني خابت امالي عني روحي تكتالي ما كانت على بالي يا ابني خابت امالي يا بني خالي المهد يا دلال منه الذي سليني عبد الله وليدي عطشاني اشرب من دمع عيني رتك ذخر لا لأيامي من تضحك واتناغيني يولي يدي فراقك عني جور الحزن يا لو كان الدمع يروي أزقيك بدمع عيني لو كان الدمع يروي أزقيك بدمع عيني حلوي خالي يبني خاب وتمالي سهمك يبنص دلالي يبني خاب وتمالي سهمك يبنص دلالي. ابني خاب تمام عني راحتك تالي ما كانت على بالي يا ابني خاب تمام لي ناديتك يا ابو السجايا من قلبيني فذ صبري اخذل طيفي مني وياك من قومي العالي الغبري الشياء ويريد الماء ولروحه حيرت بامرأة بل كان يرحمون القيوم بقلب استعرت الجمر حقيلصيحتي حسين عبد الله الطفل شاوين حقي لوصيحه يحسين عبد الله الطفل شاوين اشكي اللي جار بحالي يا ابني خابت سهمك ابن الصدل علي يا ابني خابت آمالي سهمك ابن الصدل علي كانت على بالي يبني خاب يا يبني خاب وتمالي أنا تدري ناديتيك بروحيتي وأحلامي عن لا روحي بعيد ولا لي آلامي للمهد وحدي ونية للمهد وحدي ونية وفادك يا بني ضامي يا وليدي أدري بقصديك تروحي وترجع لي دامي عبد الله نقطع نحرايا محد ما روحا مع عمري عبد الله قطع نحري محد ما ماروح ام عمري منيتك تبقى قبالي يا ابني خابت امالي سهمك بنص دلالي يبني خابتة مالي سهمك بنص دلالي يبني خابتة مالي عني راحتك تالي. جانت على بالي يبني خاب وتمالي يبني خاب وتمالي يبني يبني خاب وتمالي.